مقرور كربلت خميت حار خميت حار <تصفيق> عمر ما شاي لا يرومي اللي ذي انا ودعت الاحسين عفت شعران شعائل جنوب لا ينوم اللي, ينوم, اللي, ينوم, اللي ينوم أنا, أنا ودحت لقشي وقتبس حيث محبوب أنا بالذبيح جلب علي اختل ګابل خيار مين ایران سويي انختي لګايليم ايو يزيه مته سهله او صعب زنه پسيبي مته سهله او صعب زنه ياره مثلي من الناس قلب اخوها هلي حساس حتى ويبقى طعت رباس اختعن باله تروس <تصفيق> عمره ما شاين اجروس سلامنا حد سخر غير يعذروها انا بس يمنعوها تنوحها الشمر من يسمع بشي يقول اضربوها حرمه وانتم بضربهم والرمى حرمه وانتون بالضرب والرمى الزجر ما قصر وياي صوتي ساكت يبقى وتجري العبر عمر ما شاعي لجعور لا يلومي اللي ديلور أنا ودعت لحسير عفت المسعفت المثبور المزلغو يا شويلو أدم المحاجر حتى راسه وهو ما يد بمشاحيل خلصولف من بعد قطع المناحي شلون راس يفكر حاله يساهب شلون راس يفكر حاله يساهب ابع شفت شفته مقطوع لا الحالي مفجوع ينظر وي في دمك قلت يا خوي مسموم وما مشى ما لا اسمع خويا كاربلال خليها تعاري برا السماچ انت تدري وين والله داري من دخلت الكوفه لنا بنت داري رمح شفته نهاري عالرموح شفت وعلي سواد نهاري شفت ولمحمل يميل وضربت راسي بالويل دمي ظل يجري ويسيل وحق لو الروح <تزنى> <غير> رو لا یونی می لیدینو انا وداتی لحسین الضباب دمعي واحس كن نظره باب دم الدكتور والهواء يشفي على جرحي وانا كل خوف يرقي لا تلمح انا كل خوف يرقي لا تلمح كنت سليها وتنام خاف من نسيل الشام تشوف ابوها بلا حلام بالتشيت من حاريلو يحرق ما شايف نجوع لا يلو سأذكر موقفي ضد فؤادي ركز رمحة وعجزتي تشيل الأياد عالسبب قاموا يسئلون الأعادي وعلي جواب طفلتهاك بالبوادي وعالجا وقت فلتات بالبواجي اي قالهم ابصاتي لي ولي شوف نظراتي لي تشبح وتيجي وين نظره قلبي مشبو